أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخش دو مهربان سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون أما؟ سوره چی غرنگه اېما دامن بزاندوه هندهشت مان tia فرس کردوه چندها آیت فرمان آشکران لټوي دا د بزاندوه بو اوې یا دا وری ور بگرنو تی فکرن الزانيه والزاني تجرد كل واحد منهما 100 جلده ولا تاخذكم بهما رافة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر واللي يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين صدقة لا هرجل افرطو بيا وزنا كرب وشنا بزينة انغريد لبجهناني فرماني خوادا بويان اگر ایوب بخداو با خداو بر راجی دوایی هنوا بعد استی چیج لیمان دارن آمادهی سزاکیان بن الزانی لا ينكح إلا زانية أو مشرکة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرک وحرم ذلك على المؤمنين فياوي زناكر تنها آفرتي زناكر ياخد مشرق ماردكات آفرتي زناكرش تنها فياوي زناكر ياخد مشرق ماردكات أو سريتي فياوانوا آفرتانيك كبر دوام لسر زنا أو لسر ايمانداران حرام كراوا والذين يربون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلده فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. أو أنا كا بختان دكان بوآفرتاني داين باكو خاون ميرد. باش الناتوان توار كسيش بشايد بهنن. أو أنا هش تا خام تيان لابدنو لور مگرن أو أنا لريزي تاوان بارو لسنور درتشو ياخ ياكاندان. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. جلالايك توبة الراسقين ينكر دواء دوا يتم كرنكيا تاع سازي خوش ينكر دوا خدا بنسب دو جورك سانوا لي خوش بوميه والذين يرضون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله انه لمن الصادقين. <تصفيق> شاتيو جوره کسانه بو د بيت کچوار جار سوين بخودا بخواد کبي ګمان لر راس ګويانا بچاوي خو يتا وان کي بيني وا وال خامسه ان جارش بليت براستين نفرني خو لسره اگر بوختان چی بید ل بید ويجرى عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين لا يا شيثري شوا سزال سرجنك لادبريت كاتيك كاتشوارجر سوين بخودا بخواد كميردكي درودكاتو بوختاني بو هلدبستيت والخامسه ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين بنجم جرجن قدلت كخشم خداي لسرا اگر ما ذكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله تواب حكيم وَاَغَرْ فَصْلُو بَهْرِي خُدا وَرَحْمَتُهُ مَهْرْبَانِي أَوْ نَبِيّ دَلْسرتان توشي تشي شي زوردبن براسي خُدا توبو ورغرو دانايا اگر توبي الراس تقي نبكن إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِبْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لكل مرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لروا قرآن درباري أو بختان ددويت كبو حزرتي عائشة للا يندور وكان وحلبس را هنديق لا إيمان دارانيش بياليق دان ووتي فكران دان وتوا بيقمان أواني بختان كان حلبس دستيق من لخوتا یا خود واخویان نشان داد کل خوتن، و مزان که او بختان شروع خراب بودن، بالکو خیر بودن، تا ایمانداران لد و بنوا، بگمان توانی هرکس دو بختان چینه، لگرد نی خویدایتی، او کسش سروکو جوره و هل سزا چی سخت جوربای آماده. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفكم مبين دبوا هركاء بختانتان بيست امانداران لپياوانو لافرتان گماني ساچان بخوان ببوايو دلنيابونا لپاچي خوانو بیان و تایا اما بختانه چی اشکرایی و کاری ناروای وا ل دایی مسلمانانو لحاف لولا جاؤ عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهادات فأولئك عين الله هم الكاذبون دبوا بختان چکان توار شایتیان با سلماندنی بختانه که آن بههنای کاتیک توار شایتیان نهنای اویتر دیار آوان اللهی خداش لریزی دروز نکاندان. ولولا فضل اللهی علیکم و رحمته فی الدنیا و الآخره و رحمته فی الدنیا و الآخره عذاب النعیم خو اجر فصلو بسي خدا وبخشند يكي نبوايا لسرتان لدنيا وقيامه باهيو تاوانتانه وا زاي شي زور قورو سختان توجدبو باهيو راچون تان لو دنگو باسدا اذ تلقونه بالسانتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم او به دم و دم قصه لزمنی یکتر وارد کردن دانوا کاتک بازار تنشته دلاین که هیچ آگایی تن درباره نیه او بختانشته چی ساده و آسانه دا اول لای خدا زور جورونا قلایا. وَلَوْلاَ إِذْ سَمِعْتُمُهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سبحانك هذا بختان عظيم. دبوا كاتك جئت لو بختان بوبختان وطاعا. أما بوما ني أقسم وابكين. باشيو بيعاردي بوا خدا. آخر ما بختان إشي زور جورم ناقولايا. كي أولداي شي ما ندارن دو شيتوا. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا ان كنتم مؤمنين. خدا موشغاریت اندکات کنه کنه هرجیز اشتیا و دوباره کنه واگر و ایماندارن و الله لکم الایات الله علی حکیم خدا آیه فرمانو رن مو یکانی رون دکاتو بوتان تا یکترلک دار نکن بگمان خدا زانا و دانا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. براسیوانی حضه کن زینا و توان لنا و آواندا کبا وریان هناآ و بلاو بیتو. سزاپر ایشو آزار لم جیانو لوا جیان باین آمادی خدا خوی چگد زاند سرنجامی شروال پیسی برای چیده شد. ایوان ولولا فضل الله عليكم و رحمته الله رؤوف الرحيم اگر فضل مهربانی خداين نبواي لسرتان بوط تو متو بختاني كه حلب استرا بوداي توشي بالايشى سخد دبون بالام دولنيابن كبراستي خدا با سوز مهربانا زو تول يا ايها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان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 ای اوان ای ایمانو باورتان هنوه شوینی هنگاو نخشو پیلانکانی شیطان مکون هرکس شوینی هنگاو نخشو پیلانی شیطان بکوید زرر دکات چون که براستی شیطان همیشه فرمان بکارو کردوی خرابو گناهو تاوانو ناشرینی دکات اگر فضل و مهربانی خدا نبواه لسرتان او هر جیز کستان پاکو پختو رزگار ندبون لدز بختان چیکان اکان یا خود بتو بپاگ بالله خدا هر كاس يشف ويتو شاي استبد باكو بوختي دكاتو لا غناها كان دبوريت خداج هميشه بي سر وزانايا بتوبو پشمانيتانو بنيتي درو درونتن ولا ياتل اول الفضل منكم وسعه ان يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفو وليصفح ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور الرحيم واناك خواني سامانو بخشندهين لأوا باسوين نخون كيارمتي خزمان هجارانو كود بران لپناوی خوادان ندن لبر اووی بجدار بون لوتنی بختانه كدا دبان لبوردبن دبات ساو پوشی بکن مگر حزنا کن خدا لتان خوش ببئت خداش همیشا لخوش بو مهربانه إن الذين يربون المحسنات الغافلات المؤمنات لعنة لعنة في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. برستي <تصفيق> وني آفرتاني إيمان داري باك داينو خاو نميردوب آجال تومد باردكهن. وانا النفرينيان لكراوا لدنيا وقیامت داو سزايا چه گورو سخد آماده بويان لطولي لكدار کردنی پاکان دا يوم تشهد عليهم ألسنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون لروجه دا كزمانو دستوقات لبرامره كردوانوا كأنجامي أنداو أو بختانا يكدايان كرد يومئذ وفهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. او ورجا خدا بجوری کارو کردو و ایمان و باور حقیقیان باداش چاند داته وا او ساد چاک بو یان در دکوید کبرستی خدا خوئی ذاتی چې راست درستی آشکرایا هیچ چي له ونابیت الخبیثات للخبثين والخبثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرعون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم افراتاني باتشيج بوبياواني باك بيواني باتشيج بو افراتاني باك او باكانا برين لو تومتاني كنا باكان هوليدا باستن چونكه محمدي باك هاو سريعه اي شي بو اوتشاكانا لي خوج بونو رزكو روزي بنرخ اماديه يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون أي أوانى باورتان هناوى مچنه هیچ ماله چی تر جگل مالکانی خودتان حتا کاریگ نکن که اوان آگا دار بن وکو زنگلی دان یا لدرگادان پاشان کمولاد دران سلام بکن لخلچی مالکا او چاکتر بوتانو بو شوی ارفتار بکن حول بدن لیادتان بیتو او شواز فراموش نکن کاتی لبارو گنجاو هل جیرن بو سردانکانتان بو اوی میوانو خاون مال دلیان بیگ بکریتوان فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تدخلوها حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارجعوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَدُونَ عَلِيمٌ اگر پتان اوترا بگر رنوا کاتمانیه یا کارمانها بگر رنوا به بدال گرانی او چه اکتر بودن تاچ بزنن خدا زانای بهمو او کارو کردوانی کانجامیددن. لیس عليكم جناح أن تدخلوا بيوت غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون جناب بار نبین اگر بزنم مال کو، کسی تدا نشته جنبت تدا بید خداج لزانی تو آگاداره بوی درد خنو بوشی قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم و فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون أيها البيغمبر با فياواني امان دار بلي چاويا بپاريزن لسرنجداني آفرتاني نامحرم هروحان ناموسو عورتي خويا لحرام بپاريزن باقمان اوه پاكتروب بخد تربويا با دلو درونو روالتو روحو لا شيان براستي خدا اگا داربو حلسو كوتو رفتاراني كديكن. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهم أو آباء بعولتهن أو أو أبناء بعولتهم أو إخوانهم أو بني إخوانهم أو بني أخواتهم أو بني أخواتهم أو لسائهم أو ما ملكت أيمانهم أو التابعين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 وَتُوبُوا إلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ بسر پوش بدن بسر سینو ملیان داو جوانی و زینتی خویان در نخن بطواوی بو هاو سر کانین نبید یا باوچی خویان یا باوچی مردکانین یا کری خویان یا کری مردکانین یا بو برا کانی خویان یا برا یا خوشک زاکانین یا آفرتک که پیواندین های پیکاو یا اوانشی که کنیزه چیانن که ربارو دوخی تایبت یانوانی که لما لکانتان دادجینو پیوستن با آفرد نیا لبرپیری یا نخوشی اتادوای یا خدا من دارنی که هشتا شر زاین لآفرتان نیو آرزی زن سیان بود روز نب و نازن باسی عوراد بکن نب د آفرتانی ایماندار در بخنو پیان بدن باز تا دنجي خشلو پاوان کانیان بیتو بزن رد کازینه دار و خشل دارن كواتا همون آن ایمانداران برولای خداو بدستهنانی رزامانی او بگرنه وا بو آوی رزگارو سرفراز من.و آلکح الایام من کم و الصالحين من عبادکم و امامکم ای يكون فقراء الله من فضله جنبدان واسع بیا جنو، آفرتانی بیا و جنبدان بشو، اروها جنبدان با بند صالح کانتانو، کنی زکه کانیش تان بشو، اگر هجاریش بن، او خدا الله بخششی خوی به راوریان دکاد، خداي جورش فراوان جیرو زانایا. وليستعكف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم مما لله الذي اتاكم ولا تكره فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغو عرض الحياة الدنيا وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ دبائنيها وسر يان كويت هول بدن دابني خويا ن پاگ رابگرن اتاع خدا الله فضلی خوید داولاماندو بینیازیان او کسانشی که دیان وید خوان رزگار بکن لبند کانتانو خوان بکر نوا او ایوال لگلیان دار ریج بکونو ریج آزادیان بو آسان بکن اگر خیرتان تدا بادی دکر نو لو مالوسامانی که خدا پی بخشیون بخشیان بدنو بزور کنی زکه کانتان هان مدن بوداین پیسی اگر آوان پاک داینیان دویست بو اوی او لو ریج مالو مالوسامانی جان دنیا بدز بهنن دبیت پیاوى آزاد زیاتر پاک داینیم ما جای وی او گناهیان پی بکاد، او براسی خدا دوای او زور به هنآن، لی خوشبوم مهربان او، چه پوشیان لی دکات. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آیَاتٍ مُبِينَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض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 و يضريب الله الأمثلا الناس والله بكل شيءناري خدا نور روناشي عسمان كان و زوية نور روناشي بەخش پیان نمونەی نور روناچ خي وقت تاخ گوية سررا چې تدابێت سرراكاش لنا شوشيكداب ششكش وە حسارێکی گەش و پرشنگدار وابێت و داجر سابێت برڕی درختي مبارك بفرري زيتون. روین نل رج حال تو نل رج آوابد لش و نقد بید خور لي بداد رونا کشی اوندپا کو خريك خويدا خویدا بجرستو روناچی بداد توا اگر آگریش لی نداد او هدایت ورن میک ک قرآن روناچی ل سر روناچی خداش هدایتی او کسان داد ک دیوی تو شایستن بله نوری خوی ک خدا دهانمون دهينته ابو خلشي تعال نمونا معنوي كانت يبقان خداش بهم مشتك زنايا في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاسان اون ورځ د ذکوید لا چن مالک دا کمز قوتکان خدا فرماني دا وک دروز بکرینو برز بکرینو ناوي پیروزي او ايتيادا ببريد نو يجو قرانه واني ايني تدا انجام بدريتو استاي شو تسبيحات تيادا بكريد لبيان يانو دم او دا رجال لا تلهيهيم تجاره ولا بي عن ذكر الله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 بيوانك استايشي خدا دکن لو مزګو تانه دا او كرينو فروشتن سرګرميان ناكاتو غافل نابن ليادي خدا انجام دان نيژكانو بخشيني زکاتو لروج دترسن كدلانو چاوان چايده اوجودبن لترسو هيبتي او رجا ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفرون 119. كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب اوانی که ریبازی کفریان گرتوتا بر کرده و کانین وقت را ویلکو سرا بگوایا لبیابانی که دا بریس که و کسی چی تینو واب زاند آوا با تالو که بوی بچید حتا کاتگ گیشت اللای دبینیت هیجنیا او سا کاتگ بخوی دا زاند جیانی کتایو قیامت برپابوا خوداش آمده للای دا بجویرهی کردوی محاسبه دکاتو لید پرسیتا و خوداش بخیرهی انجام دادات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 یا خود کرده وین وقت چنده ها تاریکا یوای کلن و دریایی قول دا شپول لسر شپول بداد بسریده. لسروش یوا هوری تاریک دای گرتبید. تاریکا یکان تین تین لسر یک نشتبند. که تک دستی در بهینید. خری که دستی خوی نبینید. لبر تاریکی بگمان اوی خدا نوری پی نبخشید. هر چیز نوری دزناکوید.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 ایا نتبینی و کبرستی هرچی و هرکس ده اسمان کانو زویده هه تسبیحات وستایشی خدا ده هر وها بالنده کان اجلکاتک دا پول پول با اسمان دا دفتر هر همیان سایشو پرسته شو تسبیحات خو یان خداج همیشه زانای به ویکدی کن وللهی السماوات والارض والى الله المصير هم أسمان كانوا زويهار خدا خا ونيانا سرنجام قرانوي هموان هربو لي خدايا. ألم تر أن الله يزجي سحبا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما ثم يجعله ركاما فتر الودق يخرج من خلاله.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 آیا نبینید که بگمان خدا با آرامی و شینه ای هورکان با آسمان داد دباد دوائی پی وستیاندکاد با یکوه او سا کلکیاندکاد لسر یک اینجا دبینید لطوی او هورانوه که وکو چه وان بارانو ترزد بارینید که تی که بفروکا سرو هورکان دکوین بسا چی بماندردکوید که هورکان وکتی چون به آسمان دو دولو شیولنوانیانده هیا جال سودی او بارانا به با هر کس خدا بیا خیر و برکت ده بخشید هر کس ایشکا لی دور لیدور ده خطوه اور بروس گکان وند بهیزن خریکه بریسک خیان بنا یتشوان برید یقلب الله اللیل و انها نار ان فی ذالک لعبره لأولی الأبصار براستی آله شاند آپندو مشجاری ها بوخ و ندیدو روشن بی رکان. الله خلق كل دنبت مان، فمنهم مي يمشي علي بطنه و منهم يمشي علي رجلين. ومنهم من يمشي على اربع يخلق الله ما يشاء ان الله على كل شيء قدير خدا هر چی بوید درست دکد براستی خدا د صلاتي بسر هم مشتیک ده لقد انزلنا ايات مبينات لقد انزلنا ايات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم سُبْحَانَ بِخُدَا بِگُمَن اَمَ چُنْدَهَا بَلگيرون واشکرامَن دابازاندو خدا هدايت هر کسې کې وستي لسربيتو خوشي بيه ويت دداد بو ريګو ريواز راس تو دروست ويقولون آمنا بالله ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. دو الركانت تنهاب زمان دلني. إيه مش بعور هنا وبخداو وبيحين بروفر من برداريشين. كتير لو ودوا دستة يشان روع دجر نودرو دكان. آه وأنا دارنين. وإذا دعو إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وان يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين خو اگر شرع حقك بوان بدات او بملكة شو فرمان بردار يودين بولاي أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون يا اوانا لدل كان يندان نخوشي كفر وخدان ناسي يان هي يا ويك استميان لبكات. بحق نايت. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أي يقولوا أي يقولوا سمعنا وأطعنا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ بلام گفتری ایماندارن کاتک بانک دکرین بولای خدا او پیغمبرکای تا فرمان رواي بکاد لنیوان یاندا تنها اویا کدلین بستمانو جوی رایلین بو همو فرمان چی شرع هر آوان شنت سر فرازو سرکوتو وَمَن يُطِع اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ جاءواي فرمان برداري خدا و غم بركة بکاتو لا خدا بترسيتو لا سربياتشيو نا فرماني خوي جاء أوانا سرفرازو فرازو بأوات وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنْ قُلْ لَا تُقْسِمُوا صَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَدُونَ <تصفيق> پس انبله سوئد ما خون مرکشی ای وضد راوا و دیاره گفتار تن جایا براسی خدا آجای بوقار و کردوانی قل اطیع الله و اطیع الرسول فإن توالو فإنما عليهما حمل و عليكم ما حملتم وإن تطيعه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين فرمان خدا گاندنی پیامی خدای دل نیاش بن ک ارشی سرشنی پیغمبر تنها گه اند نیچی رونو آشکرايو هیچی تر نيا. وعده الله الذين آمنوا منكم وعمل الصالحات لا في الأرض كما استخلف الذين من قبرهم ولا لهم دينهم الذي ارتضى لهم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 کارو کرده و چاک کانیان انجام دا و براستی لآینده چی نزیگ دا جنشین و پایداریان دکاد ولاد دا. هر وقت چون ایماندارانی پیش امانی جنشین کرد و او دینو آینه ان با دست خدا خوی پی رازیه. هر وحاد ترسو بیمین با دا با آرامی و همنی او کاته ایتر با تواوی هر من دا پرسنو هر چیز هیت جار حاولو شریکیکم با بریار نادن. او سا اوید وی او پیدار یا باور بید او جور کسانه هر بارو لسنور در چون. الصلاه و آت الزکات الرسول لعل لكم ترحمون. ای امدادان نوع کانتان لکاتی خویده بذات انجام بدنو، زکاتی مال بدنو، فرمان برداری پیغمبریش بکن، بلکه رحمتان پیا بکرد. لا تحسبا الذين كفروا معجزين في الأرض لا تحسبا الذين كفروا معجزين في الأرض وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرِ وَمَزَنَ اوانَي كَبِبَاورُ خُدَانَ نَازبُونَ لَدَسْتَزَاوْ تَوْلَي خُدَا لَسَرْزَوِي رَزْغَارِيَنْدَ بَيْد اوانَ اللَّ قِيَامَت دَاشْوَيَنْ يَنْ آگرِي دو زَخَا آئی تسر انزاميه چی خراپا يا ايها الذين امنوا ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم الحلم منكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات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 كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. يا وني بورتن هناوا بابندو أو من دالعنتان كهشتى نجي شتون تا تمني هرزكاري لسأك الدافيري أو بكرن مولد بخوازن لسردان جوري نستني جنو مردا پيش نوجي بيانى كاتيني وراء كپوشاقتن دادنن بوحوانوا لدوانویشی خوتنان سیکاتا ک لوانه عورتی اویی تیدا درب بکوید با کسی تر نتان بینید لدوانو سیکاتا قینا کاد بو اوشو اوانیش که بگرن بناو یک دو بچن بولا یک تر ابو شوی خدا آیت کانی خویتان بو روند کاتوا تا توشی چشی درونی نبن خداش همیشه زانه و دانای بویی که ما مایی خیر و خوشیتان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 هرکاتیگ من دلکان تان با لغبون با اوانیش مالت بخوازن و چون کسانی پیش امان مالتیان خوازت و لکاتی هاتو چو کردنی جوری دیکو باوگده. ابو شوه خدا آیتکانی خویتان با روندکات و خدا زانو دانایا ببرجوند یکان تان. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله او آفرتا پیرو پکوتانی که بتمایش کرد نین که اینا که اگر هندگل پوشتان دنبن لکاتک دا جوانی خویان در نخن خو اگر پوشت بن او تاکتر بایان خداش بی سرو زنایا بنی تو خطر و خیالی دلکان ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا على من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت أو بيوت إخوالكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت عماتكم او بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه او ما ملكتم أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أحبكم تحية من عند الله تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. شو رونا بينا جناه قليان لسرنيا هروها شل نخوش هرواها خوش تان كخواردن بخون لمالي خوتان يان مالي باو يا مالي داي كانتان يا مالي برا كانتان يا مالي خوش ككانتان يان مالي ما يا مالي بورة كانتان خوشكاني باو يا لماالي خالكانتان يا لماالي پوركانتان خشكاني دايك يا اوماالي ككليلي للاي ايويا يا مالي هاولتان هيج گناهتان ناگاد كبكومل لسر يك سفرنان بخون يا خود جا بجيا هرکاتك هر هرمااليك سلام لخوتان بكنو سلام ليك تر سلام سلاميك للايان خداي گو روا كبر لبركتو فرو جوانيو پاچي ابوشوی خدا اته کان ی خویتان بو روند کاته و بو اووی بیرو هوش بکنو ولچی بدنو بدنوا پر ورد گاری چی دل سوز مان هيا چون ده وی جان مان بشوی گرق بخت کبو و شادی پیکوب جین دور ل گرفتو چشی درونیو روشتیو کوملاتی انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع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 ان الله غفور رحيم براسي امندران اوانن كبا وريان هنا وبخدا وبيغم بركيو هركاتك كود ابنول خلص متداب بوكاريشي غرينغو بيويست كهاوكاري دويت نارونو خويا نادزنوا حتى نخوازن براسي وانيك مولد لي دخوازن هروكسانن كبا وريان بخدا وبيغم بركي هي اركاتك بوكارشي تايبتي خويا داواي مولاتي ان ليكرديت او مولاتي او انا بدا كادثويت داواي لي خوشبوني شان لخدا بوبكا براسي خدا لي خوشبو مهربانا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوذا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ايا وران نکن بانجی پیغمبر بربكن وك اوه خوتان لنوان یک ترده بانجی یک دکن چون که دو بید قدری پیغمبری خدا تایبتی بید بگو من خدا دا زاند بوانی که خویان پنهان دکن و خودت ولكارو فرمان دباوانه ک سر پیچی لفرمانی د بترسن لوي ک توشي تاغي کرنوي چی سخت یا توشي سزاوي چی به ايش بون انا لله ما السماوات والارض قد يعلم ما انتم عليه قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُونَ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. آگا دار بند که هر چی لآسمان کانو زبیده ها خدا خواهن یانا زور به چاچی دزانید ایو او روشش که دبرین و بولای حوالی هم و اوکارانیان پیدلید که انجامیان داو خدا همیشه به هموش تیک آگا و زاناید.